Book 2 Divine Pederzet 52 52 V Valle Blagovnitsi Fil matjar Fi al هل نذهب الى هل نذهب الى المتجر؟ مورم بوناكوبيه. ينبغي ان اتسوق. يجب ان اتسوق. رات بيكوبيو بريتسي الكثير. اريد شراء الكثير. كي يي بيسارنيشكي ماتيريال اين اللوازم المكتبيه اين اللوازم المكتبيه بوتربوييم لظروف وورق لظروف وورق خطابات Potrzebujem kulie i flamastre. لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. احتاج لأقلام جاف وأقلام تعليم. Gdzie أين الأثاث؟ أين المفروشات؟ Potrzebujem In predalnik. Ahtežu ile duleb, wa draž. Ahtež ile duleb, wa draž. Potrebujem pisalno mizo in polico. Ahtežu ile mektab, warfuf. Ahtež ile mektab, warufuf. Kieso igrače. Ajna lojabu l-atfal? Potrebujem punčko in medvedka. Ahtaj jo ila arusa v dub. Ahtaj jo ila arusa v dub. Potrebujem nogometno žogo in šahovsko igro. احتاج الى كرة قدم وشطرنج احتاج الى كرة قدم وشطرنج كي ي وروديه اين ادوات العده اين ادوات العده أحتاج إلى شاكوش وكماشه Ahtež ile še kuš, v aaka Potrebujem vrtalnik in izvijač. Ahtežu ila dril wamifak mifak. Ah tež ila dr wamufak. K je naki Eel mužalrat? E Potrebujem verižico in zapestnico Ahtežu ila silsila wasiar. Ahdež ile silsila prstan in uhane Ahž ila chatm wa.